118. فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم القيب والشهادة فينبئكم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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوان فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين